وقد أكد مسؤول السياسة الخارجية الصيني وانغ يي بعد لقائه الرئيس الروسي في موسكو الاستعداد للعب دور محايد وبناء بين روسيا وأوكرانيا.